كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء للاعلان في هذا البرنامج الانتياز الاعلاني شركة الاعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25 78 11 16 او رقم 012 77 81 915 ان الحمد لله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 سبحانه سبحانه ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار سبحانه سبحانه قاضي على الجبابر والطغاه فلقد أذل الله النمرود وأخذه أخذ عزيز مقتدر وأذل الله فرعون فرعون في وسط جيشه وفي وسط جبروطي وتغيانه فاخذه الله أخذ عزيز مقتدر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الملك ملكه والحكم حكمه سبحانه سبحانه كل الله أم مالك الملك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 لا إله إلا الله خلقنا الله من أجلها فنسأل الله نثبتنا عليها وأن نموت عليها لا إله إلا الله واحد في ألوهيته واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وفي صفاته إن ربكم الله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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك. سل الواحة الخدراء والماء جاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأمسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أَإِلَاهٌ الله اللَّهُ أَإِلَاهٌ مَّا اللَّهُ لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله شاء من شاء وأبى من أبى هو رسول الله محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والأفاكون والعلمانيون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين يا مصطفى ولألت ساكن موجتي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 شلت يد الجاني وشاء المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني في الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعد يا رب صل على الحبيب محمدي الحبيب يا رسول الله لي فيك يا أرض الحجاز حبيب لي يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض يحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب اللهم صلِّ وسلِّم وذارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ في الأولين وفي الآخرين إخوتي وحبتي في الله أصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا الله تعالى بيه في كتابي فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد إخوتي وحبتي في الله وحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت وعلى الهواء مباشرة مباشرة أن بحضراتكم اليوم اليومة إلى منطقة البساين لا أنك هذا المشهدة هذا المشهد المريب هذا المشهد الذي يتفت له الأكبات تتفت له الأكبات هذا المشهد الذي تتفطر له الأكبات نعم أيها الإخوة ولاخواوات حديث الليلى محضراتكم أن تقل بحضراتكم الآن إلى جريمة كبرى لهذا المجتمع الذي ابتعد, ابتعد كل البعد عن منهاج الله عز وجل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله هذا المجتمع الذي استفحل فيه الفساد وعاشوا فيه الفساد وأكثروا فيه الفساد فما كان من الله عز وجل إلا أن صلط الله علينا أنفسنا ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسكون عنوان هذه الحلقة محبراتكم الليلة صراخات أم صراخات أم ذبح الذبحا يوم العيد صراخات أم أيها الإخوة والأخوات صراخات أم جريمة بشعة في أول أيام العيد الأطحى ذهب أب إلى الساحة ليصلي العيد ليصلي العيد هناك وبعدما ذهب وترك ولده في البيت ولد عاق لا يعرف له رب ولا يعرف له نبي ولا يعرف له كتاب ولا يعرف له اتجاه هكذا ربه على العلمانية التي خلعت من القلوب التوحيد ووضعوا مكان التوحيد الجحود والنكران فتحول الإنسان لا أكل إلى حيوان بل إلى جماد بل إلى جماد جريمة بشعة أيها الإخوة والأخوات بعدما اطمأنا هذا الولد إلى ذهاب أبيه إلى المصلة فجأة ذهب إلى أمه ليطلب منها مبلغ ربعمائة جنيه هذا العاطل الذي لا يعمل وحاولت الأم معه مرة تلوى المرة على أن تصلح من شأنه وأن يعمل كما يعمل أخاه ولكن له أبا إلا المكث البيت كالنساء لا يعمل بل يعتمد اعتمادا كليا على أمه في مصروفه اليومي شاب ثمانية وعشرين سنة ماذا لا يأخذ المصروف من أمه يأخذ المصروف من أمه أيها الإخوة الأخوات فقام فطلب من الأم ربعمية جنيه فرفضت وقالت اعمل كما يعمل أخاك اعمل كما يعمل أخاك فاشتهت غضبا وتلفظ بألفاظ أستحي أن أنقلها لحضراتكم مع أمه التي قال الله بالوالدين إحسانا وصل الله بها في كتابه وبالوالدين إحسانة وجعل الوصية بها بعد التوحيد مباشرة وقضى ربك ربك هنا التوحيد توحيد التوحيد الخالص لله عز وجل وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه ما المطلب منا يا رب وبالوالدين إحسانة تلفظ مع بألفاظ بذيئة أستحي من ذكرها لحضراتكم عبر هذه الشاشة وبعد ذلك صبرت الأم على هذا الولد وتوضأت لتصلي أيها الإخوة الأخوات فما كان منه, منه إلا أن أغلظ القول وقال إما أنت أتني بالمال الآن أو أبتلك الآن ودخلت في الصلاة وذهب هذا المجرم الذي تجرد من إنسانيته وذهب إلى المطبخ وجاء بالسكين بينما الأم في صلاتها وإذا بهذا العاق يذبح أمه من الخلف تحت الأذن اليسرى يذبحها أيها الإخ والأخوات انتهى المصلون من صلاة في العيد وذهبوا ليذبحون الأطحية وهذا الولد العاق لا أقول ضحى بأمه ولكن ولكن ولكنني يا إخواني أقول لكم ولحضراتكم ذبحها ذبحا يا رب ألم تكل وبالوالدين إحسانا لا إحسان ولا تكريم بل إهانة بلا رحمة وبلا شفقة هذا الإنسان الذي جرد من إنسانيته ما أكثره في زماننا وذبح الأم والمصلى امتلأت بالدماء الطاهرة هذه الام كانت صالحة معروفة بين الناس في البستين بطيبة القلب وبطيبة السلوك والاب كذلك وخرج الولد الى الخارج ثم دخل الى البيت ثم صرخ ايها الناس اغيثون ام مدرجة في دمائها وجاء الأب المكلوم من صلاته ووجد الأم مدرجة على سجاتتها يعني مدرجة على السجادة بالدماء وفارقت الحياة لتلعن هذا الملعون لتلعن هذا الملعون فالعقل والديه تلعنه السماء وتلعنه الأرض يلعنه الهواء يلعن كل باب كل شجرة كل حجر الكل يلعن العاق الكل يلعن العاق الامام علي يقول اذا اغضبت امك فاعلم بانك قد عقدت امك مجرد انك تغضبها فقط ببالكم بمن ذبحها يوم العيد بدلا من ان يقول لها يا امي كل عام وانت بخير كل عام وانت بصحة كل عام وانت في نعمة كل عام وأنت في رخاء بدل من أن يكون لها كل عام وأنت بخير تقبل الله مني ومنك يا أمها بدل من أن يقبل يدها ويهنها بالعيد ذبحها ذبحا أيها الإخوة ربما يقول قائل هذه جريبة بمفردها يا شيخ أكل حضراتكم هذا خطأ ففي خلال عام واحد فقط هذا العام 2009 ذبحت ثلاث أمهات ذبحت ثلاث امهات انتقل بحضراتكم من البساتين لان كل حضراتكم هذا المشهد أيضا من العيات محافظه الجيزه ايها الاخوه مستشفى العياط العام استقبل أم عجوز تبلغ من الاف الابد ال تبلغ من العمر 60 سنه جاءت مدرجه في دمائها في دمائها وقد فارقت الحياة واخبر الشرطة وجاءت من الذي قتل هذه المرأة العجوز من الذي قتل هذه الام الكبيرة في السن من الذي قتلها تعالوا الى هذه المأساة الذي قتلها وابنها ياهإخوة الأخوات الابن العاق دخل البيت فوجد ما شد ما بين الزوجة والام استطالت الزوجة على الام استطالت الزوجة زوجة الولد على الام استطالت شتمت الام ورفعت الصوت على الام والأم كانت تكون لها تق الله فلما جاء الزوج صرخت أمك تسبني أمك بتجتمني أمك أهنتني وما كان من هذا الولد إلا أن أخذ سيخ من الحديد كبير وضرب أمه على رأسها فأرضها قتيلة فأرضها شهيدة تشكو الله ظلم الظالمين ظلم الظالمين ربما يقول قائل هذه جريمة لا بل تعالوا إلى الجريمة البشعة أنتقل بحضراتكم إلى حي الشرابية لأنقل لحضراتكم قتل موظف لأمه ولأبيه هذا الموظف كان يعيش مع أمه وأبي في الشرابية بالقاهرة وطلب من أمه مال من أجل السجائر قالت يا ولدي السجائر ضرة بالصحة وحرمها الله وحرمها الرسول ألم تسمع المشيخ قالوا بأمناء حرام قال لا أريد موعظة اعطيني المال فرفضت الأم خائفه على صحته فذهب مسرعا إلى الدولار وأخرج ذهب الأم وأراد أن يذهب به إلى الشارع ليبيع الذهب فلطمته الأم على وجهه وقالت أترك أتمد يدك إلى حاجة أمك ابتكن لها سبحانه وتعالى يدنا خايف عليك يا بني أخاف عليك وإذا به يذهب مسرعا إلى المطبخ وجاء بالسكين بعدما ذهبت الأم إلى الصالة وكانت الأم تسبح الله وتستغفر وإذا بهذا المجرم يضرب أمه ضربات مجعة ثلاث ضربات في مقتل بالسكين فصرخت فجاء الأب الذي يبلغ من العمر السبعين يبلغ من العمر 73 سنة هي كان عندها سبعين سنة وجاء الأب مسرعا فوجد السكين يضرب الولد أمه فألقى الكرسي على الولد فاشتاط غضبا فجاء إلى الأب وطعنه كم طعنة؟ 28 طعنة والأم كم طعنة يا شيخ سلم؟ أكتر من 20 طعنة 53 أم 32 وحاجة وعشرين يعني كلهم الضرب كله يعني حوالي 28 إلى حاجة وعشرين أيضا الحساب كله كان 53 طعنة الام والاب خدوا كم طعنة؟ 53 طعنة ايها الاخوة كل ذلك حدث في عام واحد تعالوا الحادثة اللي ضرب الولد امه بالسيخ الحديد كانت بتاريخ ايام كان 14-7-2009 وبتاع الشرابية كان 16-10-2009 طيب والجريمة البشعة اللي حدثت في حي البستين لهذا الولد العاق الذي ذبح امه وهي تصلي بيناد الله عز وجل تصلي بيناد الله تشكو الله ظلم الظالمين أنقل حضراتكم هذه المشاهد هل تستحق الأمة أيها الإخوة التي حملت وتعبت والتي بعد الحمل أرضعته حولين كاملين شافت فيها المرار في تربيتها لهذا الولد ثم بعد أن شب وكبر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كان جزعل إحسان القتل القتل أيها الإخوة والأخوات أيها الإخوة لساني والله لا يقوى على حمل هذه الكلمات ولا يقوى على هذا المشهد الرهيب ما تخيلت أيها الإخوة بحث عند الحيوانات هل يستطيع حيوان نقتل أمه هل القطة تستطيع أن تقتل أمها هل يستطيع الأسد أن يقتل أمه عند الكبر هل الحيوان المتوحشة تستطيع أن تقل أمهاتها هذا السؤال أطرح على حضراتكم هل يستطيع الحيوان أن يقتل أمه لا يا أيها والإخوة والأخوات فلماذا تحجرت القلوب هذه الأم التي جاعت من أجل أن تشبعك نعم وصهرت لكي تنام أنت وإذا ما تألمت كانت تصهر الليالي عليك وتذهب بك إلى المستشفيات تذهب بك إلى الطبيب تبحث عن دواء لتعالجك وبعد أن تشب وتكبر هل جزاء هذا الإحسان إلا أن تطعن الأم وتقتلها أيها الإخوة والأخوات اعطوني أي عكل فأي دين هذا أيها الإخوة والأخوات فهل في اليهودية أو النصرانية بل هل في الإسلام هذا الكلام ما الذي حدث الفساد السياسي هو السبب الفساد السياسي هو السبب كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته الفساد السياسي والفساد الاقتصادي هو السبب الأول والفساد في التربية والتعليم هذا الذي تخرج من الجامعة وقتل أمه وهذا الموظف الذي قتل أمه هل كانت له تربية هناك في المدارس؟ ما كانت هناك تربية التربية العلمانية أخرجت الإنسان من إنسانيته وحولته لا أقول إلى بهيمة أو إلى أنعام أو حيوان بل حولته لا أقول إلى جماد فالجماد معظى الله يسبع الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حتى الحجارة ابن آدم في قلبه قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك لا تظلموا الحجارة لا تظلموا الجمادات فيتسبع الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو أشد قسوة كان هناك حجر في مكة كلما مر على نبيه قال السلام عليك يا رسول الله الحجر الحجر سجد لله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة فلا تظلم يا شيخ سالم الجمادات طب الحيوان الحيوان أيها الإخوة يسبح الله ويزجد لله ويخشع لله عز وجل يخشع لله إذن أيها الإخوة لا أجد شبه أشبه بي هذا الرجل بأي لا جمدات ولا حيوانات هذه العلمانية ثمار العلمانية تلك هي ثمار العلمانية التي يطبقها علينا منذ سنوات جردت الإنسان من إنسانيته فحولته لا أكل إلى باهيمية ولا إلى جماد إلى جماد أو أنعام لأقوله معاذ الله أن أظلم البهائم والحيوانات والجمادات معاذ الله أن أظلمها جردته من كل شيء فهذا الفساد هو السبب الأمر الثاني الأفلام الأفلام جرأت الأولاد على الأب يجيبوا لك أب وأم في الأفلام الود يضرب الأب على ناصيته تحت شعره يضربه ويضربه بالشلوت خلي بالك اضربه بالله, بالله, بالله يعني والعياده بالله ناس الله العفو والعافية لما ابني وابنك يشاهد الأفلام ديت مش هتجرع على الأب ويتجرع على أم يتجرع ولا ما تجرعش لا يتجرع لما تشوف الأفلام وهي عمالة تقول الحماوات مش الحما دي أم الحما دي مش أم ولا مش أم عشان كده الزوجة تقول له يا ما يروح جايب بالسكينة وده بحمه وفي حي الشراب لا تنسوا هذه أيضا منذ سنوات زوجة واحد كاتب كتابه على واحدة فتقول له اسمع أم أقولك ياني يامك ما أنا مش هاجه أعيش معك في الشقة أبو كان ميت ومه مربياه وزوجته تقول له ياني يامك مش ممكن أتجوز في الشقة تقول مامك فيها وحاماته تقول له اسمع يا ابني مستحيل أديك بنت اختار يامك يا بنت قال لا أختار فلا نفكر يخلص من أمه كيف يتخلص من أمه ذهب أمه إلى أمه المسكينة المصاب بالسكر والضغط فجاء بالوسادة المخدة وضعه عند فم وأنف أمه وكتم النفس ففارقت الحياة كل ذلك لكي يتزوج يا نايمك مش دي كل دي في الأفلام الأفلام بتاعتنا ربت أولادنا خطأ ربتهم إذا يجرأوا على الأب وعلى الأم هذا هو السبب أيها الإخوة والسبب الثالث عدم تربية الأباء لأبنائهم على تقوى الله عز وجل لو كانت هناك تقوى لطبق كل واحد منا كلام ربه على أمه وعلى أبيه تعالوا لنعيش سويا مع الإسلام كيف رب أبنائه الإسلام اعتبر الأم أيها الإخوة طاعة الأم بعد طاعة الله مباشرة وقضى أي فرض. رَبُّكَ أَلَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا عشان كده أول حاجة رب فيها الإسلام وأبنائه ربهم وقال لهم أفضل العبادات بعد الصلاة مباشرة إيه؟ بر الوالدين الله أكبر أيعقلوا هذا؟ نعم تعالوا لنعيش سويا مع الله ومع كتاب الله ومع سنة حبيبك المصطفى محمد جعل الله بر الولدين من أعظم الأعمال وحبهما إليه فلقد سئل النبي أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل هو العمل يا رسول الله إيه لربنا بيحبه لو عملته يحبه يقبله مباشرة فقال الصلاة على وقتها تسمع الأدان تذهب إلى المسجد مباشرة لا تؤخر الصلاة فقال رجل ثم أيه حبيبي يسأل قال له إيه تاني العمل اللي أنا لو عملت ربنا يحبني وتقبله أيها الأعمال يحبنا قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين يا حبيبي يا رسول الله قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله شوف شوف الترتيب عبادة ربك بعدين طاعت وبر الوالدين بعد كده تأتي في المرتبة الثالثة الجهاد في سبيل الله فقدم الله بر الولدين على, على, إيه؟ على الجهاد في سبيل الله وذلك ولم... لما جاء الرجل الرسول قال جئت يا رسول الله وهاجرت من مكان جئت لكي أجاهد في سبيل الله قال أحين قال نعم قال ففيهما فجاهد ارجع ليه؟ لأن ده مقدم على الجهاد في سبيل الله مقدم على الجهاد يبقى أول حاجة المطلوب مني ومنك إنك ترب بإذنك على الكذا تقول له يا ابني تعالى اعبد ربنا اعرف مين هو ربك بعد ما عرفوا مين ربنا اقولوا خلي بالك ربنا اللي في السماء امرنا سبحانه وتعالى ان احنا نعمل ايه تخلي بالك من والديك يعني ايه اخلي بالي من والديك يعني عبادتك لله مرتبطة ببرلك لوالديك يعني ايه يعني ربنا مش هتقبل منك عملك طول ما انت ايه طول ما انت عاقل والديك الله اكبر لما أغرس في ولدي من الصغر هذه الأشياء المعلمة والمعلم في المدرسة والمعلم والمعلمة في الثانوية والدكتور في الجامعة يبقى أولادنا يطلعوا عندهم تربية يبقى متربيين لكن لما نزع من المدارس التربية الدينية الرسم عليه عشر درجات يا سلام الرسم عليه درجات بي أبقى فأنا على بعض الرسم عليه درجات والدين معلوش درجات يا سلام يا سلام وأي شاب يلتزم يحارب يحبس الأزد منا ويطلق أزد الفجار والفاجر يكرم يسمون يجم يسمون يجم النجوم ويدلوا ملايين ممليانة ويفزد والتاني فرحان بالملايين ما يعرضش الملايين دي هتكون الطريق إلى جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تزر لا تبقي ولا تزر ايها الاخوة والاخوات هكذا يربي الاسلام ابقى اول حاجة ربان الله عليه التوحيد بعد التوحيد امك ابوك الاب والام يركز فيها ده بتوع بوزة اللي بيعبده الاصنام الولد يشوف امه يروح سجد لها تحت الارض يبوس رجليه ده بوزة عبدة الاوثان لكن ربك سبحانه وتعالى سبق كل ذلك وعرفنا نعبده هو وعبد الله شيخ بشايه وبالوالدين ايه احسانه فافضل الاعمال واحب الاعمال الى الله التي تتقرب بها الى الله بر الوالدين يعني ايه بر الوالدين يا شيخ سليم يعني الاحسان اليهما ألا تتأفف من اي قول أو فعل من اب او ام ولو كانوا في فين وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما خلي بالك لكن أحسن إليهما رواية صحيحة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قالت أم يا رسولة أبرها وهي على شرق قال بر أمك برها سيدنا سعد بن أبي وقات لما أمه عارف أنه هو بيحبها حب جديد قالت له اسمع يتطرق دين محمد وإلا مش هاكل ولا هاشرب هي عرفة ان الإسلام اللي جوه قلبه بيحنع عليها نتيجة الإسلام وبر بيها نتيجة الإسلام فأرادت أن تستغل وقالت له يا بنيه إما هذا الدين فوالله لن أأكله لن أتذوق الطعام والشرب قف ويعيرك العرب بعد موت أمك ماتت وانت السبب فسبها آخر, آخر النهار ما كلاش أول نوم آخر النهار بعد كده لها أم اسمعي مني لو لك مئة نفس خرجت نفس نفساً تلو نفس والله ما تركت هذا الدين فلما شفيته مصر على الإسلام أكلت وشربت لكن شوف سيدنا سعد بنبي وقاس بيعمل ايه شوف خلي بالك ما تلفظ رفظ وحش ولا كفره ولا شتمها ولا أهنه ولا مد إيديه ولا أي حاجة خالص لا لا لا شوف الأدب شوف أدب الإسلام وحلوة الإسلام حتى لو كانوا على شرك حتى لو كانوا على الشرك ثانيا رب الإسلام أفراده وأبنائه على أن رضا أن رضا الوالدين من رضا الله وسقط الوالدين من سقط الله ده صحيح البخاري اسمع إلى قول حبيبك المصطفى من أرضى والديه فقد أرضى الله الله لما جيب هداية حلوة كده الوالدتك كنتم لا شوف أنا مش واخد زوجته أمه يعني شايلاله الولد ابنه وعملت طبعا لستة كبيرة واخد زوجته دخل كده محل في دولة خليجية دخل محل للسائغ فزوجته عايزة دي وعاوزة دي وعاوزة دي وعاوزة دي نقلها حاجات كتيرة أمه يعني خدت حتة خاتم بس حساب كام مش عارف قاله كام يعني حوالي تمانية أو تسعة تلاف كده وتمنمية قاله تمنمية ليه قاله الستة كبيرة دي تلي شايلال الولد يعني شافت خاتم عجبة خدته فنهر أمه قال العجوز لا تلبسوا الذهب انت عجزتي خلاص رجلك والقابر عاز الذهب تعملي بايه هاتف خاتم فنزع الخاتم وذهبت الأم للسيارة وهي تذكي زوجته تقول له يا أخي زعلت أمك ليه مين هيشل لنا الولد ما كده هتسيب لنا الولد هنلاقي خدامة غيرها فين دلوقتي كنت يجبت لها الخاتم وخلصتيني صوروا صوروا الأم الأم يرضو زوجته بتسعة تلاف والأم حتة تمنمية تمنمية بل همش قيمة خالص الأم, الأم الحنون إلا ما حرمتش وهي وهو كان صغير كان عنه بس ترى حاجة تجري بسرعة تجري بسرعة تشتريها له لكن شوف حرم أمه إزاي اسمع ما يا أخي حبيب. من أرض والديه فقد أرض الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الله رواه البخاري يبقى من أرض والديه فقد أرض الله لما تصحى الصبح كده قبل يد وتجيب لهم الفطار والغدا كده وتعشيهم وتقولهم انت راضين عني اجيب لهم الدواء ده وضغط والسكر ما تحرمش اهلك مش زي المجرم اللي خد والدته ورماها في صحراء مدينه نصر كثيفه ما بتشوفش كثيفه ما بتشوفش جالها مغص شديد قال لا زوجته قالت له انا زهقت من امك زهقت منها امك دي زهقتني في حياتي امك ده اجيب لي الضغط وتجيب لي السكر يعني ياما البيت فاخذ امه وذهب بها الى صحراء مدينه نصر بالقاهره والقاها في الصحراء في عز البرد في عز البرد والله وام ترتجف ويهمها ان راح المستشفى تروح الغلبانه المسكينه في الصحراء بترتجف عربية جايه من ناحيه السويس كده تعدي تلاقي واحده بترتجف يا امي ايه اللي معاكي هنا تلاقي ابني دخلت المستشفى وابني الا راح اجيب لك الطبيب وراح اتاخر من اول النهار انا حاسه ان احنا اخر النهار من البرد والجوع الا يا امي ده انت في الصحراء ابن كراماكي في الصحراء حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله, ونعم حسبي الله ونعم الوكيل من أرضى والديه فقد أرضى الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الله رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين وسخة الله تبارك وتعالى في سخة الوالدين رواه ترمزي وحسنه الألباني رحمه الله أيها الإخوة والأخوات ثالثا رب الإسلام وأفراده على ثالثا الجنة تحت أقدام الأمهات يعني ما زعلهاش أبداً أياً كدت ظروف الأحوال إلا إذا أمروني بالكفر أو الشرك فما بطعهمش بس بأدب جاء رجل إلى رسول الله وقال أريد أن أجاهد في سبيل الله قال أمك حيا قال نعم قال الجنة تحت أقدام الأمهات اذهب إلى أمك الجنة تحت أقدام الأمهات يا حبيب رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ولقد اتى أحد الصحابه النبي صلى الله عليه فقال يا الله اني اريد الجهاد في سبق قال امك احيه قال النبي صلى الله عليه وسلم الزم رجليها فثم الجنه رجليها فثم الجنه صحه الالباني وقال صلى الله عليه وسلم رغم انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه ايه من ادرك والديه عند القبر احدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنه راه الايمان مسلم يعني ايه رغم انفو احنا بنسمع الروادة كتيره الرغ... الرغام ده يا اخواننا اللي هو عباره عن الطراب الطراب يعني الواحد مردخ انفوه في الطراب آه... ودي كناية عن الزل والهوان يعني اللي يدرك ولدي ما يخش جنة يعني اصابه الهوان والزل والله يا اخواننا اسمه مايه يعني عيش ام المنقالة دخل, ال... دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فسمعت صوتا في الجنة فقلت صوت من هذا فقالت الملكة صوت حارثة ابن النعمان ففرح النبي ثم قال كذلكم البر كذلكم البر ليه حارثة ابن النعمان كان أبر الناس بأمه فبباركة البر دخل الجنة طب نروح مع مخرجنا الحبيب الأستاذ حمد السيد مع فاصل ثم نعود بمشيئة الله سبحانه وتعالى As-salamu alaikum عليكم salamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi Allahi salam haadritik Wallahi, Ia l-aya moeddaafi, bettasel bhaadritik Wa l-aya hendik Talabin Ia l-aya hendik Hadritik tsmakani Ia l-aya nesit tsmakani B-s-sitthoel انا عندي مشكلة كبيرة مشكلة خص بيتي ومش و... و... انا الوحدي ده انا وصل فيتي داي انا متجوزة راجل ليه 21 سنة انا من ذال من بينا ان اشوف اهلي 21 سنة وصبرت وقلت حاضر وكان دايما يقول لي ان عن, عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ألزم الست اللي هو ألزمها اللي مسجدتي وقلتها هو مريض ولا تشوفه ولا تلتع ورا جلسه ويقول لي ان الزوج لي طاعة ولازم تتعيد دهت ومقيت أرحاض جيت بيت أهلي معرفهش فين والله معرفه فين والله شحرت من الناس ولوت عشان أرجب وأجله <تصفيق> لما تحس في يوم دمعتك مخلوقة او تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوئة انا ما احمرت الوضح حاجة لكل ريزة احمرت بحياة ما بنزلش من البيت غير رجلي على رجل ما نزلش جيب حاجة من الشارع اقول حاضر ماليش انها افتح والله والله شباكي مقبول بقفله ولا كنت مقبولة بقفله اختي للغسيل مرشار وغل لما ييجي ومستحملة و اول ما رب الله فتحها عليه و بقى عدل شقة كويسة و بيت كويس كل ما اطلب منه ان اشوف اهلي يقول لي لا ولا بيجيبهاك ولا يجيب لي امي امي بربي انا من ولا عندي ثلاث سنين ابي امي و عندي سبعتاشر سنة من يوم باتجوزته الحاد دلوقتي ما شفتش امي غير مرتين <تصفيق> مش عارفه اعمل مع ايه الناس في العماره اللي انا ساكنه بيها من كنت اضرب واشتريتوا ليا بقاسا غيث بالناس جابوا لي فلوس لحد ما نزلت واتطلقت ويوم واحد اللي اتطلقت اخويا والله سامح ورجع لي تاني فلوس عشان خاطر العيال بس كنت محروقه مرميه في المستشفى والله امي كانت تقول لي انا كنت هفضل بره لو ما يدخلني وما يدخلها ليش واللي ما يسي تساله لا يقول لي بجد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 وَقُلْ لَهُمَا طَوْلًا كَرِيمًا وابن أخو لنا ربيته وأنا دخل البيت عنده ثلاث سنين شتمني أخوها جن وقف يتفرج أيها وانا ما اتدرى ما بس البيت بطريقة مهينة نسلني ومش عايز كان ينزلني نزلت القوة له لازل هنزل مش عطيه أستحمر الدن اتدرى من ابني اتشتم من الولد اللي أنا ربيته من البيت اللي أنا ربيتها وعظت لي ان مرسين يقولولي لاما لا ارجع لاما لا ما اسمعت من قدام باب دكان ولا قدام بيت وزايرت ربنا اشوف ايالي ازاي طيب ارفع ايديك للسماء والسرخوا والله اتعبت معدر استحمل انا استحمل انا استحمل انا استحمل تجليس والله اخوتي ولدهم وانجوزهم وحضرت لهم ولا شوفتهم ولا احرفتهم <تصفيق> وما مطلوبش بنت بحياكة ومش عايزة بنت بحياكة بسيات عارف ان هيحرمني من اياري انا كده بقى ظلمة أنا, انا بعد سنين لبيجهم ويشوفوني زي بقى انا بجيت وشوفت امي بي انا كده يعني يقولوني ان انا مش اموم انا كده ببقاش اموم انا كيف اميك ده بقى الخوف الخوف من ربنا مفيش خوف من ربنا مفيش خوف اخر وصية وصها النبي الصلاة وما ملكت أيمانك مركز فيها بالله عليكم شفتوا النبي ظلم زوجة من أزواجي إزاي واحد يمنع زوجته عن أهلها عشرين سنة ده تخريف ما فيش آية في القرآن ولا حديث يقول لي زوج امنع زوجتك عن أهلك عن أهلها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله في الإسلام فين الخوف من ربنا يا أخوانا؟ فين الخوف؟ فين الخوف؟ ده ده نموذك من مئة ألف نموذك ده مش نموذك واحد ده الظلم واضح بيّن عشان كده عبد المال لقول يا أخوانا خافوا من ربنا خافوا من ربنا خافوا من ربنا أو تشوف الضحكة فوق جبال الهم مشنوقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كذلك البر هذه الروايه يعني رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ في الاصابه اسناده صحيح وقال الالباني اسناده صحيح والروايه موجوده في السلسلة الصحيحه للشيخ الجليل الشيخ الالباني رحمه الله طيب يلا معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهزم يا فضلت الشيخ ازاي حضرتك يا فن الحمد لله انا سامح حضرتك اتفضلي حضرتك انا في دلوقتي تلات مشاكل نعم. في مشكلتين مهمين ومشكلة استأذنك لي انا تحلها لي اتفضلي يا فن انا دلوقتي هتكلم على مشكلة اختي ليها ولا ادعاق لدرجة ان هو بيمدي ايده عليها وعلى بابها ومسبب لها حالة مش قادرة أقول لها حضرتك يعني بياخد حاجات من البيت ويبيحها وهي يعني مهندسة كبيرة ومريحها هم وقايبالهم شؤاء وقايباله عربية وعشان ما أنا أتمنه الرخصة بتاع العربية ندي إيده عليها ضربها بالألم وبيضرب بطا فأنا طبعا دي الأختي دي في مقاساها وبتمنى أن حضرتك تتوجه للولد ده كلمة وللأبناء كلهم دي حاجة الحاجة الثانية في أخت طبعا في مظالم كتير لناس عندها هي ما تعرفش مكانهم وما هيش عارفة وتابت لربنا وعملية عمرها ومش عارفة العمر هتبقى مقبولة ولا لا بس هل ترد المظالم دي زي لأنها ما تعرفش الناس حاضر جزاكم الله خيرا رابعا رب الإسلام وأفراده هرد على حضرك في آخر الحلقة إن شاء الله يا أختي الفضل اه اه رابعا الفوز بمنزلتي المجاهد في سبيل الله شف شفت, شفت الإسلام وعظمة الإسلام بينقلنا درجة درجة بيقول لك خلي بالك برلك لولديك كأنك بتجاهد في سبيل الله ولو مت تحسب مع الشهداء عند الله عز وجل جاء رجل للرسول فقال إني أشتهي الجهاد ولا أكبر علي رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هل بقي من والديك أحد؟ قال أمي قال فسل الله في برها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد روى الطمراني والحج عليه وجاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحين والدك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه الإمام مسلم شوف الإسلام وحلاوة الإسلام الغرب ما عندوش كده يا أخواننا في أخت فاضلة في أمريكا دخلت في الإسلام سبب دخولها في الإسلام إيه هي بتحكي بطول سبب دخولي في الإسلام حاجة غريبة أنا كنت بكره الإسلام وكلما كنت أشاهد التلفاز واتحدثون على الإسلام فكنت أستهزئ به وأصخر منه وفي يوم من الأيام رأيت ست عجوز جاءت من دولة عربية عندنا في أمريكا ودخلت المستشفى في حالة حرجة وجاءت بنت فتاة صغيرة يعني عندها من العمر يعني 35 سنة, 30 سنة وجاءت وهي تبكي بحرقة على هذه الأم فقلت لها من هذه قالت هذه حماتي دي أم زوجي قالت لا مش أمك قالت لا مش أمي فقالت لا تب أنت بتبكي بحرقة ليه دي مش أمك فقالت هي أفضل عندي من أمي هي بمثابة الأم أم حنون كانت دايما معايا يعني, يعني هكذا علمني الإسلام ورباني الإسلام على ذلك فبتقول كنت بشوف البنت دي دايما الأخت الفضيلة دي بتبكي بكاء شديد على حماتها فكنت أتحجب وهذا ليس موجود عندنا في الغرب فتقول مع نفسها أنا لم أذهب إلى أمي منذ سنة وأحيانا إذا تذكرتها أرسلت ليها الوردة فقط وجاء الإبن وكان يقبل قدمي أمي ويبكي بكاءا شديدا وظلوا على ذلك أيام يبكون ويضعون الله عز وجل بالشفاء إلى أن ماتت هذه الأم فشدني ذلك إلى الإسلام فلما جلست مع الولد ومع البنت أعرفوني أن هذا هو بر الإسلام بالأمهات وبالأباء فذهبت إلى مكان يتحدثون فيه عن الإسلام وتعرفت وقلت لهم أريد ما يثبت أن الإسلام أمر ببر الوالدين إلى هذه الدرجة فلما قرأت وتعمقت في الآيات وفي الأحاديث دخلت الإسلام بسبب بر الوالدين شوف معايا مشهد واحد بس امرأة أمريكية تدخل بإسلام وتزوجت من مسلم وقالت لعل الله يرسل إلي ويبعث إلي أولاد صالحين يبرونني كما برت هذه البنت بحماتها وهذا الولد بأمه شفت يا أخوانا شو بركت بر الولدين أدخلت امرأة أمريكية في الإسلام خامسا إنها طاعة لله عز وجل ولرسوله قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وَقَدَرَ بُكَ لَتَعْبُدُ إِلَّا, إلا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وفي الصحيمة عن عبد الله بن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم بر الوالدين أيها الإخوة سنذهب سويا مع مخرجنا الحبيب لساس حمد إن شاء الله بعد قليل مع هذا التقرير أيها الإخوة والأخوات سادثا ماشي حبيبي سادثا الفوز ببر الأبناء الإسلام بيقول لك خلي بالك كما تدين تدان وزي ما تعمل مع والديك هيتعمل فيك لو بريت أبنائك هيبروك لو عققت هيعكوك العلماء ذكروا قصة في دولة خليجية أن ولد يعني مل من أبيه المريض وتعبه فأخذه على دبة وذهب به إلى الصحراء وفي مكان اخرج سكين فنظر الاب الى, بي... إلى ابني وقال يا ولدي ماذا تصنع به قال اريد ان اذبحك لقد مللت منك انا تحبت خلاص هيت. لازم اذبحك النهاردة فقال الاب لابني اريد ان تذبحني يا ولدي اذا اردت ان تذبحني فلا تذبحنها هنا بل اذبحني هناك عند هذه الصخرة قال لما يا ابتي ما يضرك اذا قتلتك هنا او هناك قال لا بل, بل وانا في سنك يا ولدي جئت بأبي إلى هذه الصخرة لأنني مللت من مرضه وقتلته وذبحته عند هذه الصخرة فاذبحني هناك لتكون في عنكك حتى يكبر ولد من أولادك ليأتي بك عند هذه الصخرة فيذبحك كما تذبحني يا ولدي نعم أيها الإخوة والأخوات لذلكم بروا آبأكم فبركم أبناؤكم روى الطبراني والحاكم والحج عليهما هذا هو الإسلام في تربيته لأبناء لذلك يخشون من الإسلام وما أعوزين فوضى عارمة في الدول العربية فوضى عشان يقولوا هناك شوفوا المسلمين بيقولوا ايه الابن بيقولوا امه الولد بيقتل أبوه ويقولوا شوف المسلمين بيعملوا ايه أرفتوا الخطة عاملينها ازاي تشويه صورة الإسلام أخي الحبيب ثم إذا بالإسلام يحذرنا أيضا من العقوق واسمع معي النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة عقوك الولدين يا إخوانا كل واحد فينا يسأل نفسه العقوبة إيه أول عقوبة يا إخوانا لازم تعرفها أن من أكبر الكبائر عند الله العقوب بعد الإشراك بالله عز وجل سئل النبي عن أكبر الكبائر عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله بعدها على طول قال الإشراك بالله وعقوك الوالدين راه البخاري شو بحد فين يبقى أكبر كبيرة بعد الشرك مباشرة العقوق يبقى اللي بعقل يقول لولدته اف انا زهيت يبدو روح اتعيش انا زهيت ملكه اف مجرد نقولش انا زهيت لا ابي اف بس اف او زعل والدته بحد البصر او, أو بتشويحة ايد مجرد هذه الافعال او الاقوال اف ولا تكن لهم اف فهذا من العقوق رواه الامام احمد والبخاري والترمزي والنسائي اسمع اخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال اشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس رواه أحمد والبخاري والترمزي والنسائي وعن أنس ذكر رسول الله الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين رواه أحمد والبخاري الإسلام برضو في التحذير من العقوق قال لك خلي بالك العاق والدي مستحيل يشم رايحة الجنة أو يخش الجنة يبقى العاق حرمة من الجنة إيه اللي في الدنيا يستاهل الواحد يكفر بالله لأن قتل الأم ده, ده كفر ما فيش إيمان بالله عز وجل ما تقولش شرك ده كفر كفر والعاذ بالله عن عبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الثلاثة دول مش هيخش الجنة راه أحمد والنسائي والحاكم وصحح الحاكم ثالثا لا يقبل الله من عاق عملا عن عمر ابن مرة الجهني قال جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت الصلاة الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحجكت البيت فماذا لي فقال رسول الله من فعل ذلك كان مع النبينا وصدقنا والشهداء والصالحين إلا أن يعق والدي روى أحمد والتبرني وابن خزيمة وابن الحبان والحج عليهم جميعا عق ولديهم العون عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية يعني صحيحة الإسناد لعن الله سبعة من فوق سبع سماواته وذكر منهم ملعون من عطى والدي روى الحاكم وقال صحيح الإسناد الحاجة اللي بعد كده والمصيبة الأكبر خلي بالك آه من الحاجات اللي هي بتخلي كل العقوبات ربك يؤخرها إلى الآخرة إلا العقوق لابد كل أب وكل أم ابنها عقها في الدنيا لازم تشوف فيه آية من الآيات إن ابنه يعق أو بنته تعق لازم تشوف آية من الآيات قال صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الله إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل المماتره البخاري تعالوا نعيش مع بعض يا أخوانا نشوف الناس حس بهذه القضايا ولا كلوب الناس ماتت الأبناء كلوبها ماتت وانا شفت بنفسي واحد في العمرة معايا والله يا اخوانا رافع ايده عند الحجر الاسود بخشوع وعمال يدعو الله على ابنه والله يدعو الله بكل خشوع ودموع يا رب انتقم الابني شين اللي اديه خذه اخذع عزيز المقتدر شديني الموقف فانا قلتوا انت ابتدع لابنك بحرقة كده ليه قال لي ما تعرفش اللي عملوا فيها ابن ربطني يعني الشيخ من ايديه اللي اتنين ورجليه وخلاني زايد دبيحة كده وبدأ إلى التشفية أمام أمي وإخواتي ابني الكبير بيلعب حديد عم الشيخ وبيلعب كراتيه وقنغفوه ابني لما عضلته كبرت أهني وضربني سبع تقلام على وشي قدام زوجتي مش قادر أوري وشي لزوجتي ولا الأولادين حسيت أن أنا مش راجل ولا إن أب عشان كده أنا جاي العمر مخصوص ممكن ما تعرفش أنا جبت الفلوس دي إزاي من هنا وإنا عشان أجي العمر مخصوص أدعو الله على ولديه طب هات لنا معانا الوستاذ محمد السلام عليكم وستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حبيبي كيف حالك فضل يا خليك يا شخصي فضل يا خليك والله أنا معي السؤال لا كنت محجار بلا خسيح والله اقول لي الاول بس قتل الولد لأمي في صباح يوم العيد انت ابي ولا مش ابي عندك اولاد عمل ايه مع والدتك بصراحه لله. بصراحه يعني ما تكذبش الحمد لله وراك بخير كويس يعني الحمد لله مع والدي والله الحمد لله يعني. طب الجريمه للولد اللي اللي قتل امه ده في البساتين يعني انت توصفها بايه يعني تقول فيها ايه يعني ده انت عقل والديه وبعدين ما عملش دين يعني طب تقول للضباط اللي مسكوه يعني هو دلوقتي بين ايديهم يعملوا فيه ايه كان ايام زمان الضباط كان ايام زمان الضباط لما يلاقي واحد بس رفع عينيه على والدته كانوا بيضربوه بالحذاء ويعلقوه في السقف أما ده قاتل فلا أريده من ضباط الشرطة ما يكرمهوش في, في السجن لا كل عسكري وكل ضابط وكل أمين شرطة يبسكوا في وجه ويدربوا بالحزاء على, على, على أم رأسي معانا أم شاهدة السلام عليكم يا أم شاهد ماشي معانا أم شاهدة اتفضل يا أم شاهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أتكلم عن أمي يا شيخ سالم لا. أمي ستة عظيمة جدا تابت وشيت وباني البيت ريحت كلهم يعيشوا فيه كاد كلهم اتجوزوا معادة واحد. واحد ما عدا واحد في حد واحده جه خطبها رفضت قالت له ده انت يا ابني عاشرتين مقاصم امي لحد ان مقاصم امي قاعد في البيت ولا اكل منها ولا يشرب منها ولا يتكلم معايا يا شيخ سالم اخويا التاني اتجوز وله شقه جميله فوق وخلف ما طلع قلت له خد ام الشقه هي واهلها لبسها وعلمها وكث اهله وكان مبسوط جدا يا شيخ سالم طلعته من بيت اهله بره وساد امي ذهب امي وسنتريه امي وساعد وستمت امي وبهدت امي وكان على قلبه مش شايف حاجه قدامه وطلع بره يا شيخ سلم دلوقتي مش لاقي ادفع ايجار بيتي عايله امي تقولها ثاني غويشه انت يا ابني هعمل بيها 100 خط يا ابني الحيني يا عم الحيني يا اختي مفيش حد مع بيته ولا عايزه تغسلي مفيش حد معها مفيش غير ابويا وانا انا بنتها الكبيره بالعها يا ابويا اعمل ايه يا شيخ سلم هي بتموت مني كل يوم واحد بره اتجوز واحده في دنيا والتاني عشان واحد على فاضيته مخاتم له بقى سنتين والتاني بيتبرر عشان مراته واهل مراتي تخس يعني انا لقيتها وثبتها وطلعتها وتعملت تخس تاني وطلعتها ومش عارفه اقول لك امه معاها ايه وطلعيها دايما كذاب امك اهمه امك ايه والاجي طب مش بيت فاضي بتموت كل ما تخس نعمل يا شيخ تخس انا واختي بنشيل امي ما فيش اللي احنا انه على جايبه على طالعه عيني مش لاقي مش لاقي مش لاقي شيخ سلام عليكم. ده غير الامهات يا اخوانا اللي بيرموهم في دار المسنين يا اخوانا في دولة خليجية ابن خد امه وذهب بها الى شاطئ من الشواطئ والاجلسة هنا امه وهاجيلك ان شاء الله والده ورقة في ايديها فتأخرت الدليل دخل عليها فواحد شاف ابن حلال كده اليوم ما أجلسك في هذا المكان أكله ابني سابني هنا وقال له هيجي تعالى وصالك أنا عارفها وصالت لا ما سبش المكان اللي ابني حطني فيه يا ابني معلش سمحني يعني سابها صابت عليه رجالها تاني كم مرة أكله إليك عني دعني واشأني فبول لقيت ورقة في إيديها الهوى عمال يعني يدعبها فقلتها تسمحني أن أقرأ هذه الورقة فوجد الورقة مكتوب فيها إيه؟ من رأى هذه العجوز فليذهب بها إلى دار المسنين ابنها معنا سيزهاني من الفيوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ فاني الله يسلم حضرتك يا سيزهاني الله يكرمك ربنا يزيك خير يا شيخ فاني البرنامج العظيم يفنين. الله يكرمك أخي الحبيب بارك الله فيك والله يا, يا شيخ الكلام ده وما خارج من حضرتك يعني يعني ما كده يعني أكوني أن أنا ما صدقهش والله يا شيخ وهذا كم يا شيخ يرجع للتلفزينات والله انا والكليبات يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه نعم. يا ريت يا شيخ سالم يعني حضرتك تركز على نقطه الاعلام يا فندم حاضر يا فندم جزاك الله جانب. خيرا بارك الله فيك يا استاذ هاني والله الله يصلح حالك معانا استاذ هيثم من الشرقيه السلام عليكم يا استاذ هيثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك الله يكرمك يا اخ بخير والحمد لله الله يكرمك والله يا شيخ سالم انا بقول لك اكسر من هذه اكثر من هذه البرامج يعني يعني فضل الأم مفيش فضل يمحيها مفيش فضل يجزيها الام دي ربت امي والأم كبرت والامي حدت يعني امي دي امي دي يعني الواحد ولدته ثاني تحس ان الواحد ثاني ده أنا أولا بنتي نوفنت يعني بيدي عنها بس إشاءات الشروف اللي أنا شوفها وهي على المقتلة بس نفسي بيها تكون مئة و رضي عني أنا عمري بزل عالتها تريبا يعني بس هي كان قلبها أبيض من اللبن الحليم تدعك يا شيخ سالم أسألك الدعاء لها هي ماتت يوم ستة زرحية وهي صايمة أسألك الدعاء لها و كانت اللي فاتت على العربات اسال قد دعاله اسال قد دعاله واقول لكل عاق ارجع ارجع اللي في وارجع على اللي في ده مش يعرف ايه بيتولدوا لما بيموت او يبي بيتولدوا لما بيموت ده انت لازم ترجع لازم ترجع يا شيخ تهلب اللي في دماغ عاق ولو بالقوه نعقله ونقول له مطعمك وامك وابوك الام ومتعوض صدقني يا شيخ ثالم أسألك الضعاء أستحلفك بالضعاء لها أستحلفك بالضعاء لها أي واحد يشوف المرداني جدالة أن هي إنسانة إنها لله وإنها لا يرجعون وأعاوز منك طلب أنا عاوز تلفونك يا شيخ ثالم إن أنا عاوز أعمل حاجة برضك بس أنا أعود بالإنفوان حضر جزاكم الله خيرا أخي الحبيب والله يا إخواني ما شعرت باليطم إلا بعد فقد أمي رحمها الله إلا بعد موت أمي رحمها الله والله. ما شعرت إلا يعني باليطم والوحدة والوحدة لما يشدوا علي ويضيقوا علي بسبب كلمة الحق وقول الحق فلن يقول كلمة الحق بيشوف أهوال ولقد رأيت أهوال القيامة قبل أن تقوم فكنت أذهب إلى أم لتدعو لي لكن حاليا يضيق على الإنسان ولاجد يجد أم تدعو له أسأل الله أن يرحمها أخي الحبيب مدام أن جبت شاب مثلك صالح يعني قلبه رقيق على أمه ويفكي عليها فهذه علامة, علامة يعني أنها ربت فغفر الله لها ورحمها الله وجعل الله قبرها روضا مرياض الجنة وغفر الله لك اثبتك الله على الايمان معانا جنى من الامارات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الو السلام, السلام عليكم وعليكم السلام, السلام, السلام, السلام ورحمه الله شكرا لك البرنامج الله يكرمك اخو ام جنى معك شو اخبارك اول رحمة اول رحمة حاجه أنا على البرنامج على قناه الناس أقول لك يا شيخ سالم أنا أول دخلت البيت الحين رأيت أن أم واحد من مصر دبحها يعني نعم. كيف الأم يدبح واحدة طبت وشالت يعني انا أبوية وصل رحمة الله عليه من زمان والأم هي اللي تابت وهي اللي شالت وهي اللي توت يعني كيف يعمل هذا القومة كيف أي شرع وأي دين أي المكلمين واليهود الحين يتمرضوا علينا على الأمة الإسلامية ويقولوا عن الإسلام والإسلام تتسوي أي أدن شو كيف يحترمون كيف الأمة كيف جاء له القلبة يتبهشها كيف كيف كيف أنا أنا مسجد رصدك إن هذا مجزم زبح أمة اللي شلتها ببطنها تسع قشو وتقلمت عشانا والليل تصهر عشان تتبرها وتبيعيه لو تبيع الرسول عشان يحتفظ من من ومن, ومن المعاصي كيف دبح سوى قلت له عشان يذبحها الله يخليك كثير سالم الله يخليك اجعل لنا كل الاسلام والمسلمين الناس اللي يدعيش شباب ان يعرفوا رب العالمين قبل ما يعرفوا شو هي يعرفوا الاخلاق قبل ما يعرفوا شو هذا انا مش قادره استك انا في الامارات ذهب حتى لك عندنا المشكلة عمالة سوزان سبيم والحين في المصري يقتل الأم مش البنت و... يقتل الأم كيف كيف يقتل الأمة كيف, كيف؟ سهلا أنت مش قادر تسدك أنا مش قادرة أسدك أنا استضمت لو دخلت البيت فراحة مش قادرة أسدك أني واحد مصري من مصري مسلم يعرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يوم. يحكي الأمة كيف كيف جاء له دبح مسك السكين كيف. كيف الله يا رب العالمين أطلب منك شغلة يا شيخ سالم أني أخذ رقمك وأقول لك يعني أستغلوا خيرا عشان في مسألة كبيرة أتكلم معاك فيها الله انا من جبان عايزة كلمة بس انا قدمت فيه لما أنت بتتكلم أني في قضية صارت في مصر ودبح أمة وهي أكبر مصيبة على مستوى العالم أنه أسلم يقتل أمة اللي أشريتها وغفتها وعطتها كل الخير اللي في الدنيا هذا معقولة بتخذ لجنة الله حتى لو استحيل الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منها أي غفران للأم بالذات لأنه هو في كل مدينة الدنيا وجعل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ايه يا اخي الواحد ينجلنا الحين انا مش قدر فديش ويبترى طالعة اللي بيشونا ما قلت اني فيه واحد دبع الله يحفظنا انا ام هي اللي ربيتني صراحة هوي اللي عمل لي انا بنختلف الويات انا بتتألم ضموت صار لما احس اني انا زعلت ما اقدر ارجل مصر انام احس اني تعبانة ما لست سمح لي انا عايشة في مصر انا متزوجة في مصر وعايشة في مصر وبانشة بس كمان بس سبحان الله أنا حبيت أهل الإمارات وأمني وأهل مصرين وكل شيء بس ما قدر أصبق أنه واحد يجسل عمة مسلم يصلي ويقول الله أكبر مستحيل هذا يفوت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل أيها الإخوة والأخوات جريمة بشعة وذكرت في جريدة الجمهورية ولم آت بشيء من عندي وهذه مشهورة وجاءت في الجرائد عندنا وهذه جريمة بشعة في جبين الإنسانية وكنت أسأل نفسي لماذا تأخير هذا النصر على أهل غزة وفي فلسطين كيف ينصر الله أم عقة كيف ينصر الله أمة لا تكرم لا تكرم فيها الأمهات نعم كيف ينصرنا الله تأخير النصر يأتي منها هنا كيف ينصرنا الله معنا الأخت امل السلام عليكم يا اختاه امل ورحمة الله وبركاته اختي ايمان السلام عليكم يا ايمان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله الله يسلم حضرتك من فضلك فضيله الشيخ انا لي سؤال لحضرتك واتمنى ان حضرتك تفتح صدرك ليا وتسمعني ويا رب يا رب يا رب تقول لي بس صح اللي ترشدني صح انا امي كانت حاملة بمصحف وكانت ست ما تتوصفش وانا كنت من نوع العصبي اللي دايما كنت اتعصب عليها او اخرج واردع الباب او اضيقها باي حاجة طب ما عندين قبل ما تموت بكميون انت كذر قالوا اني بتحت درس اخذت ردعها وردها سبسيني امي Gue t referred on as am ekonder om me te, Uym in my mutwie om band's mistiest man Og op ne te her, challengee invers, on씨 mulle asa 걸и dan ekse dis girle. Und een M auraitigvindat ek obedient over al Aqaz Baie. La Emanoe في كل ليله مش بعرفش في ده فانا الدكتور جيت ربنا ورحت عند طومبه يا ترى كده اخويا حلم يا ترى ربنا هيكون يسمح لي لو كنت دي يا ابني لو وقتي أأأ أصل مش عارفة أعمل إيه وأكتر منهم وبعدين أنا أنا خايفة خايفة بارك الله فيك يا أختي الفاضلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك ولدك واطمئني أختي على يعني اطمئني يعني, يعني مدام الأم سمحتك قبل الممات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل وما تخليش تنلعب بمخك وإن شاء الله أنت برب والدتك إن شاء الله بإذن الله عز وجل أما بالنسبة للولد فدي نتائج وثمر نتائج التربية في المدارس دي التربية اللي بيدعى ربنا رب ولادنا خطأ ربهم على دنيا وحب الدنيا عبادة الدنيا والفيديو كليب وافلام مخله ربهم على ان اهم حاجة ان هو ياخد بس ما يديش ذلك الاب لم يديش هكبر ويطلب ما بيلاقيش حسبي الله ونعم الوكين الله يقول ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ويقول صلى الله عليه وسلم يحل دم مرء مسلم يشهد ان لا الهن الله واني رسول الله الا باحد ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه حاضر حاضر مخرج يقول يعني الوقت اللي لا تعال يا استاذ عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمه أحب أحب أحبك الله وبركاته انا بحبك والله في الله حبك الذي اختل في, في والله نفسي اكلمك من زمان عندي مشكله اجي الله يخليك انا كان عندي اربع بنات وانا اصلا من الاقصر وعايش هنا شغال في البحيره ماسك مزرعتين تبع واحد وعايش ومكافحه وباكل عيش لميتي بالعاله ومشي حالي ومشي معيه مستوره فجاءت ما خلتهم الصعيد هنا زيارة لهم وبكذا من وراي راح تخلت البنات ومشت بيهم حاضر أقول لحركة بس في عندنا بنامج اسمه أبا وأبناء يريد تتصل بنا إن شاء الله وإن هرد عليك بإذن الله يقوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا رجل يقتل المؤمن متعمدا يعني كل الذنوب يغفرها ربنا إلا أنك تقتل رجل مؤمن ولذلك يوم القيامة المكتول يسحب القاتل شوف الأمة تسحب ابناء يوم القيامة تقول يا رب لماذا قتلني هذا وبأي ذنب قتلني هتقول لربنا إيه أيها العاق وأيها القاتل لربك يوم القيامة صرخة أم ذبحت يوم العيد أطلقتها من قناة الناس لعلها تجد صدى في قلوب المسلمين أن يتوبوا إلى الله صدى في قلب كل عاق أن يبتعد عن هذا الطريق وإلا خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله أنت نستغفرك وناتوب إليك غفر الله لي ولكم وبورك لنا في القرآن وصلى اللهم وسلم واركا سيدنا محمد اللهم ارزقنا بر الوالدين اللهم ارزق الشاب بر الوالدين اللهم ارزقنا بر الوالدين وفك الحصار عن المحاصرين في غزة واصر اخوانا المجاهدين في العراق وفي الصومال وفي أفغان السنوة كل مكان اللهم أعد إلينا القرآن اللهم اجعل القرآن يسود في البيوت وفي المدارس وفي كل مكان من الدعاء وعليك الإجابة وصلى الله وسلم وبالك سيدة محمد سبحانك الله ومحمدك نشهد أن لا إلا أنت نستغفروك ونتوب لك سنعود إلى سلسلة عقيدة وسلوك في الحلقة القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته